الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 من مارج من النار، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آل ربك تكذبان؟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 وله الجوار المُشَأَت في البحر كالأعلام فبأي أعلام ربك ما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال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 سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن, استطعتم أن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 121. هذه الجهنم التي يكذب بها المجرمون 122. يطوفون بينها وبين حميم آن 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء 129. ذوات أفنان 120. فبأي آلاء ربكما تكذبان 121. فيما عينان تجريان 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان 123. فيما من كل فاكهة زوجان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 114. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي ما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آل ربكما تكذبان؟ مدان 124. فيما عيناننا الضاختان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. فيما فاكهة ونخل ورمان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان 128. خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فِيهَا خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 114. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك صدر ربك ذي الجلال والإكرام